موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رقم منشور والبيت المعمور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 بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سؤر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بِهِمْ ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمرهم بما كسب رهين وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَتٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَى لَا لَغُونَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ الَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُقْنُ أُمَّتْنُونَ وَأَمْدَدْنَاهُم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتسالون قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقال السموم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم السَّمُوم كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنه هو البر الرحيم.